وكنا قد أنضينا شوطا طيبا في دراسة النسب وصلنا اليوم إلى الحديث عن النسب إلى, إلى اسم الممدود ونرجو الله سبحانه وتعالى أن نعين على الابتهاء من مبحث النسب اليوم لننتقل إلى مبحث آخر إن شاء الله تعالى فمن يتفضل بالقراءة جزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله وحكم همزة الممدود هنا كحكمها في التكنية فتسلم إن كانت اصلا كقرائي في, كقرائي في قراء ومنهم من يقلبها واو والأجود التصحيح وتقلب واوا إن كانت للتانيث كحمراوية وصحراوي في حمراء وصحراء وشد قلبها نونا في وشد قلبها نونا في صنعاني وبهراني نسبة إلى صنعاء اليمن وبهراء اسم قبيلة من قضاعه وبعض العرب يقول صنعاوية وبهراوي على الأصل ويخير فيها إن كانت للإلحاق كعلباء أو بدلا من أصل ككساء فتقول علبائي أو علباوي وكسائي أو كساوي نعم اذا النسب إلى الاسم الممدود الاسم الممدود. اللي فيه آخر ألف بعدها همزة كما تعلمون جميعا وهذه, وهذه الهمزة إما أن تكون أصلية وإما أن تكون منقلبة وإما أن تكون زائدة للتأنيس فإن كانت أصلية ننسب على الاسم دون تغيير ننسب إليها دون تغيير لا تغيير فيها نقول انشاء من أن شاء فالهمزة أصلية إن قراء حرائي والضاء والضائي هذا إذا كانت الهمزة أصلية أما إذا كانت الهمزة زائدة للتأنيس زائدة للتأنيث مثل يعني حمراء وصخراء وعذراء وصفراء وخضراء وما إلى ذلك فقالوا هذه تقلب واوا الهمزة هنا تقلب واوا حمراوي حمراء حمراوي صخراء صخراوي صفراء صفراوي صفراء صفراوي وشذ قلبها نونا يعني بدل صنعاء مفروض قول صنعوي وهذا الأصل لكن قيل أيضا صنعاني قيل أيضا صنعاني بهراء عفوا اسم قبيلة أو فرع أو اسم قبيلة من قضاعة الأصل أن نقول بهراوي لكن قالوا أيضا بهراني بهراني وعفانا الأصل صنعاوي وبهراوي على الأصل هذا الأصل وهذا صحيح ليس خطأ لكن صحيح أن نقول إذن صنعاوي وبهراوي وصنعاني وبهراني هذه إذا كانت زائدة للتأمير طيب ماذا إذا كانت منقلبة عن أصل مثل الكساء. كساء كساء السماء سماء سماء يسمو الأصل فيها الواو ال ال ال ال ال أصل فيها الواو. فقال هنا نقول مثلاً آآ آآ سماء سمائي. كانت لل مثل علباء مثلاً أو بدنا من أصل. تسا تقول علبائي أو علباوي وتسائي وكس... يعني يمكن تبقى لنا وجهة. يمكن أن تبقى, تبقى همزة على حالها أو يمكن أن تقلب واو. الهمزة إما إذا كانت للحق أو كانت منقلبة لنا وجهة. إما أن تبقى على حالها علباء علباءي. أو تقلب هذا بملحق و أو, تقلب أو أن تقلب واوا علباوي كساء كسائي وكساوي كلاهما صحيح نعم نبدأ الآن النسب إذا كان لدينا علم مركب تفضل قال النسب إلى العلم المركب قال وينسب إلى صدر العلم المركب إسناديا كبرقي وتأبطي في برق, في برق نحره وتأبط شرا أو مزجيا كبعلي ومعدي في بعل بك ومعد كرب وهذا هو القياس فيه مطلقا سواء كان صحيح الصدر أو معتله وبعضهم يعامل المعتل معاملة المنقوص فيقول في معد كرب معدوي وقيل ينسب إلى عجزه فتقول بكي وكربي وقيل إليهما مزالا تركيبهما فتقول بعلي بكي ومعدي كريبي وعليه قوله تزوجتها رامية هرمزية بفضلة ما أعطى الأمير من الرسق في النسبة إلى رام هرمز وقيل ينسب إلى فعل منتحة منهما تقول بعلبي ومعدي, ومعدي كي كما تقول حضرمي في حضرموت ومثل الإسنادي أيضا الإضافي كامرئ القيس تقول فيه امرئي أو مرئي والثاني أفصح عند سيبويه وعليه قول ذي الرمة يهجم رأى القيس إذا المرئي شب له بنات عقدن برأسه ابه وعارق وقول جريب يعد الناسبون إلى تميم بيوت المجد أربعة كبارة ويخرج منهم المرئي لغوا كما الغيت في الدية الحوارة أحسن إذا لدينا النسب العالم المركب الآن العالم المركب إما أن يكون مركبا تركيبا إسنديا مسند ومسندي طبط شرا برق نحره شاب قرناها جاد جاد الحق هذا مركب إسندي أو يكون المركب تركيب مسجد بعلبك حضر آه بورسعيد بور سعيد هذا مركب تكيمزي يعني كلمتان مزيجتا بكلمة واحدة. المركب الاسنادي فيه مسند ومسند. برقا نحره كان فعل فعل, فعل. فأبط شرد. أخذتم الفعل المركب الإضافي مضاف ومضاف إليه يعني عبد الله مرو القيس هو لا أخذ نأخذ جزئية المركب الاسنادي المركب الاسنادي مثل برقا نحره برقا نحره نقول برقيس يعني نأخذ جزئه الأول مركب الإسنادي مركب من كلمتين مثلا نأخذ الكلمة الأولى وننسب إليها نأخذ الكلمة الأولى وننسب إليها برق نحره برقي تأبط شرا تأبطي بحث تأبطي مثلا جاد الحق تقول جادي, جادي شاب قرناها شابي شابي أخذنا الجزء الأول ونسبنا إليه على القاعدة. طيب والالالالمركب المزجى كذلك المركب المزجى كلمتان مزجتا في كلمة واحدة. بعلبك نقول بعلي بعلبك نقول بعلي مع كريم نأخذ الجزء الأول نع دي خضرموت نقول حضري حضرموت حضري 15 هذا مركب تركيب مزجى نعداب خمسة عشر خمسة عشر كم سي كم سي إذا هنا الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ النسب كان لصدره لكن هنا عطنا أكثر من من قاعدة قال إنه ممكن يكون لصدره الأول نعطم وقال ممكن يكون لأجوزه بعلبت قال يعني بعلي صح وبكيس صح نعدي كرب نعدي صح كاريبي وقالوا أيضا يمكن النسب إلى الجزئين معا، إلى الجزئين معا. بعلي بكي معدي كاريبي رام هرمز رامي هرمزية لذلك البيت؟ رامية هرمزيه تزوجتها رامية هرمزيه رام هرمز، فنسب إلى الجزئين، نسب إلى الصدر والعجز. ايضا يمكن على الكلمة ككل للمركب بع بعل كرب مع ذي كربي مع ويمكن قال ايضا إني ناخذ منهم ننحت على وزن فعلله ننحت كلمه كلمة على وزن فعل بعلبك بعلبي فعل لي على فعل معذكي معذكي حض رمي حض رمي تبعتم؟ لأنه حض رموت حض رمي قال حض رمي ينسب إذن, إذن في موضوع المركب المسجي لديك خيارات متعددة لديك خيارات متعددة نأتي في الإضافة نأتي في الإضافة الإضافة يعني مضافة آآ آآ مضاف إليه قالوا ننسب الى الجزء الاول الى المضاف امرؤ القيس قالوا امرئي ومرئي امرئي و و المرئي ابصح كما عند سيبويه واعطانا شواهد اذا المرئي شبل له بناته وهذا غير امرؤ القيس و بيت جرير ويخرج منهم المرئي ايضا لاحظتم فهذا نسبة إلى امرئ القيس إذا ننسب إلى الجزء الأول لكن هناك عن استثناءات في المركب الإضافي يعني ماذا لو بدأ بأب ابو بكر مثلا أو بدأ بأم بدأ بأم بدأ بابن عمر ابن الزبير كيف ننسب تفضل ويستثنى من المركب الإضافي ما كان كنية كأبي بكر وأم كلثوم هذه كنية تفضل استثنى من المركب الإضافي ما كان كنية كأبي بكر وأم كلثوم أو معرفا صدره بعجزه كابن عمر وابن الزبير فإنك تنسب إلى عجزه فتقول بكري وكرثومي وعمري والثق بهما ما خيف فيه لبس كقولهم في عبد مناف منافي وعبد الاسهل او الاشهل اشهلي دفعا لللبس وشد فيه فعل السابق كتيملي وعبد لي ومرقسي وعبقسي وعبشمي في تيم اللات وعبد الدار ومرئ القيس وابن ومرئ القيس بن حجر القيس ابن الكندي وعبد القيس وعبد شمس ومن الأخير قول عبد يغوث الحارثي وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبل أسيرا يمانيا نعم إذن هناك استثناء بالنسبة للمركب الإضافي ننظر إذا كان كنية مثل يعني أبو بكر أم كلسوم قال ما كان كنية كأبو بكر وأم كلسوم أو معرفا صدره بعجزه يعني كابن عمر يعني عمر هو يعرفنا ابن, ابن عمر ابن الزبير معرفان صدره بعجزة الكلمة الثانية كابن عمر وابن الزبير ماذا نفعل بالنسب قال فإنك تنسب إلى عجزه يعني تنسب إلى الكلمة الثانية تنسب إلى المضاف إليه خلافا في القاعدة العامة هو النسب إلى المضاف امرؤ القيس كنا مرئي او مرئي يعني نسبنا إلى المضاف الجزء الأول، هون نسبنا إلى المضاف إليه، نسبنا إلى المضاف إليه، فقالوا مثلا آآ آآ بكري، آآ أبو بكر قالوا بكري، أبو كُلْسوم قالوا كُلْسومي، ابن عمر قالوا عمري، ابن الزبير قالوا زبيري لحسن، وألحق بهم ما خيف فيه لبس، كقولهم في عبد مناف، هل عبد مناف ما في ابن وأم؟ بفي كني عبد مضاف ومضاف مضافية لكن قالوا أيضا فيه منافي حتى ما يكون في لبس عبدي يقول عبدي يعني يصير في لبس بخصوص منافيه وعبد الأشهل قالوا أشهلية دفعا للبس حتى لا يكون يعني لبس بين يعني عبدي وبين أشهلية لا تفهم بأنه بني الأشهل أو عبد الأشهل ثم بعد ذلك قال أن أيضا يعني أيضا تم النسب على نح فعل لا على نحت فعل السابق لكن هذا من باب الشذوذ فقالوا ب تيملات مثلا تيملات قالوا تي ملي تي ملي هذا فعل لي على زنهت وكلمه على فلل على فعلل عبد الدار قالوا عبدري عبد الدار قالوا عبدري ابن مرقسي رقسي امرؤ القيس القيس المقصود هو امرؤ القيس الشاعر بن حجر الكندي قالوا مرقسي يعني هو المشهور مرقسي عبد القيس قالوا عب قسي عب قسي عبد شمس عبد الشمس قالوا عبد شمي ومن هذا ما ورد في شعر عبد ياغوث وتضحك مني شيخة عب شمية عب شمية يعني من من بني عبد شمس من بني عبد شمس الآن نسب إلى محذوف اللام إلى محذوف اللام تفضل قال وإذا نسب إلى ما حذفت لامه فإن جبر في التثنية وجمع التصحيح بردها كأب وأخ وعضة وسنة فتقول فيها ابوان وأخوان وعضوات وسنوات أو عضهات وسنهات وجب رد المحذوف في النسب فتقول أبوي وأخوي وعضوي وعضوي وسنوي أو عضهي وسنهي نعم خلينا نأخذ جزئية جزئية هنا النسر إلى محذوف اللام ما مع محوظ اللام يعني الحرف الأخير فيه محذوف الحرف الأخير فيه محذوف هذا الحرف الأخير أحيانا إذا فننا الكلمة فيعود في التثنية إذا جمعنا الكلمة فيعود في التثنية لاحظوا مثل مثل أب وأخ إذا ثنين أب نقول أبوان، أخ نقول أخوان، سنة نقول سنتان، عضه نقول عضتان، فإذا هنا الحرف المحذوف اللي هو لام الكلمة، الآخر حرف الكلمة يعود في التثنية والجمع في النسب أيضاً يعود هذا الحرف، نعيد هذا الحرف أيضا ثم ننسب إلى الكلمة. يعني أخ ماذا نقول أخوي اب أبوي يعني مسن ابوان عدت الواو في أبو فتقول أبوي أخ أخوان فتقول أخوي سنة تقول سنوي وسنهي لأن تجمع على سنوات تجمع على سنوات وت على تسن فتقول سنوي وسنهي عضا تشمع على عضاهات فتقول عضاهي هي. إذن إذا اللام تعاد في المسنى والجماء تعاد في النسب أيضا تعاد في النسب أيضا ولو كانت أنها في المفرد اللام غير موجود اللام الكلمة غير موجودة طيب الجزئية الثانية تفضل وإن لم يجبر فيهما جاز الأمران في النسب. تفضل. ألا ولم يجبر فيهما جاز الأمران في النسب نحو غد وشافة تقول فيهما غدي وشفي أو غدوي وشفوي إلا إن كانت عيمه معطلة فيجب جبره كذووي في ذي وذات بمعنى صاحب وصاحبة وشاهي أو شوهي بسكون الواو في شاء أصلها شوها. نعم. الألوا إن لم يجبر فيهما فيه هنا وإن لم يعاد الحرف المحذوف الحرف الثالث لا يعاد في التثنية والجمع لا يعاد في التثنية جاز لنا الأمر أن نعيد هذا الحرف او ننسب إلى الكلمه بدون من دون هذا الحرف إذا لم يجبر فيهما يعني إن لم يعاد أو يعد الحرف المحذوف في التثنية والجمع لاحظوا غد غدن وشفه تقول فيهما غدي وغدوي اذا يجوز على اللفظ ويجوز على على اعاده حرف غد الحرف المحذوف غدن غدي وتعيد الحرف المحذوف غدا يغدو فهي غدوه تعيد الواو غدوي غدوي وتقول شفي شفا شفي وشفوي شفوي وشفوي إلا إن كانت عينه معتله هذا إذا كانت عين الكلمة صحيح أما إذا كان عين الكلمة الحرف الثاني كان حرف علة كان حرف علة فحين ذاك يجب أن تعيد الحرف المحذوف ثم تنسب إلى الكلمة مثل ذو مثلا ذو ذو ذووي ذو ذو في ذي ذووي ذو ذات و تنسب إلى كل منهما ذووي ثم هذا بمعنى صاحب وصاحبة وشاهي أو شوهي بسكونرو في شات يعني أصواها شوها يعني هذه الكلمات تحفظ آه عادة آه يعني مثل مثلا سبا ماذا تنسب إليها الغالب فيها سباوي يعني العادة حتى يعني على اللسان أخف من سبي مثلا أو مثل ما مر معنا غذي وشفي، فتكون غدوي وشفي على شفوي على ال على الأصل وكلهما جائز وكلاهما جائز. أما في العين إذا كانت العين حرف إلا، فيجب أن تعاد أي أنعاد اللام الكلمة أن يعاد الحرف المحذوف الذي هو لام الكلمة. نعم طيب. وقال يجوز أمران يعني هل في يد ودم في يد و دم يجوز رد المحذوف ويجوز عدم رد المحذوف ايضا يعني يد تقول يدوي وهذا يعني الذي المتد... يرد على اللسان يد يدوي وتقول يدي وتقول يدي دم تقول دموي وتقول دمي مئة مثلا مئة تقول مئوي ومئي تجدونها مئي ومئوي لغة, لغة. تكون لغوي ولغوي لغوي ولهي إذن يجوز رد اللام وبعد ذلك نذهب إلى الاسم بعد رد لامه أو على ظاهر اللفظ دون رد اللام فضل قرأنا ويجوز الأمران قال ويدوز الأمران في يد ودم عندما لا يرد لامهما في التثنية ووجب الرد عند من يردها فتقول على الأول يدي أو يدوي ودمي أو دموي على الثاني يدوي ودموي لا غير نعم يعني كما ذكرت لكم يد يدوي ويدي دم دموي ودمي مئة مئوي ومئي لغوي ولغي كلها هذا يعني جائز فيه الوجهان ننتقل أي جزء اللي هو الآن إذا كان محذوف اللام لكن في, في, في حرف عوض عن هذا المحذور في حرف بدل من هذا المحذور تفضل قال وإذا نسب إلى ما حذفت لامه وعوض عنها تاء تأنيث لا تنقلبها أن في الوقت حذفت تاءه فتقول بنوي وأخوي في بنت وأخت ويونس يقول بنتي وأختي ببقاء التاء محتجا بأن التاء لغير التأنيث لأن ما قبلها ساكن صحيح ولا يسكن ما قبل تاء التأنيث إلا إن كان معتلا كفتاة وبأن تاءها لا تبدل هاء في الوقف وكل ذلك مردود بصيغة الجم إذ تقول فيهما بنات وأخوات بزيادة ألف وتاء وحذف التاء الأصلية <تصفيق> إذا الآن إذا كان عندنا اللام التلم محذور بس في حرف اللي هو التاء المفتوحة يعني وماذا قال هنا وإذا نسب إلى ما حذفت لامه وعوض عنها تاء تأنيف لا تنقلبها أن في الوقت يعني ليست التاء المربوطة أو المغلقة هي إنما هي التاء المفتوحة هذه لا تنقلبها إنما تلفظ تاء هذا ما يقصده يعني التاء المفتوحة التاء المبسوطة هذفت تاؤه نحذف التاء ثم ننسب إليه نحذف التاء بنت أصلا هي بنوى فأتت التاء هنا بدلا من الواو فيونس يونس, يونس, يونس بن حبيب يقول بنتي على لفظها الجمهور ماذا يقولون الجمهور؟ بنوي يعيدون الحرف المحذوف بنوي ويونس يقول بن بن يقول بنتي على اللفظ أخت،, أخت الواو محذوفة الواو محذوفة عوض عنها بالتاء المفتوحة ففي النسب تقول أخوي أو أختي على رأي يونس بن حبيب مثلا تلمت اسم إذا قلنا من سموة اسم إذا قلنا من سموة سموي وسمي سمو اسمي لكن هنا معوض بالهنزة وليس معوضا بالتاء وليس معوضاً بالتاء. إذا لدينا أيضاً هنا إذا نسب إلى ما حذف لا ومعوض عنها في تاء يعني في تاء مفتوحة فلك الوجهان أيضاً. رأي يونس على يعني على صورتها دون إعادة الحرف المحذوف أخت أختي بنت بنتي وهذا أسهل وأوضأ أو أن تعيد الحرف المحذوف أخوي وبنوي وهكذا. ثم بعد ذلك يستثنى ماذا نبهنا إلى أمر مهم قال لأن ما قبلها ساكن ولا يسكن ما قبل تاء التأنيث إلا إن كان معتلا يعني قبل تاء هذه ما بأنتي ساكن إلا إذا كان حرف علة يعني الألف حرف علة والألف ساكن أصلا كفتاة وبأن تاءها لا تبدل هاء في الوقت في الوقف يعني ليست تاء المربوطة المن هو الفتاة وكل ذلك مردود بصيغة الجمع إذ تقول في بنات وأخوات يعني بنت تقول بنات ثبت بأن هذه التاء هي تاء المفتوحة أخت أخوات أيضا بزيادة ألف وتاء وحذف التاء الأصلية بنت حذفت التاء تبع بنت أضفت الألف والتاء لجمع المؤنف وكذا في أخت حذفت التاء وجمعتها في الألف والتاء قلت أخوات وعدت الحرف الكان محوَّف في أخوات، بحثون بينما في بنت في بنت بنات حتى الألف، الألف ليس ليس حتى الألف لا هذه الألف هي الألف والتأل جمع المؤنث لجمع المؤنث. يدخل الآن إذا كان عندنا كلمة محوَّفة الفاء، الحرف الأول هو المحذوف كيف ننسب إليها؟ مثلا عِدا صِفة من وصفة من وعَدا كيف ننسى بلأي من هاتين الكلمتين تفضل ألا ولا ترد الفاء لما صح تلامه كعدة وصفة تقول فيهما عدي وصفي وترد لمعتلها كشية تقول فيه وشوي بكسر الواو وفتح الشين أو, وش أو وشي بكسرتين بينهما شين شاكنا نعم يعني الناسب إلى محذوث الفاء لدينا فاء فيها يعني الخرف الأول محذوف مثل عدة من وعدة خذفة الواو مثل صفة من وصفة شيا من وشيا فمحذوفة الخرف الأول محذوفة الخرف الأول كيف ننسب إليها قال لا ترد الفاء يعني بننسب على ظاهر اللفظ كما هي عدة عدي صفة صفي صفة صفي, صفي لذلك قال ولا ترد الفاء لكن بشرط لما صحت لامه يعني اذا كان الحرف الثالث حرف صحيح اذا كان حرف صحيح عدا وعد حرف صحيح الدال وصف الفاء حرف صحيح فتنسب دون ان ترد فاء الكلمه عدي واصفي لكن اذا كان شية وشية حرف الاخير حرف عله فتعيد الحرف المحذوف ويشوي ويش ويش وشوي. وشوي بكسر الواو وفتح الشين وشوي او وشي وش بكسر الياء قبل ياء النسب طبعا وشوي بكسرتين بينهما شين ساكنه وش يعني الواو سا... الواو بكسر الواو الشين ساكنه الياء اللي هي قبل ياء النسب كسره اذا مشوره مع ياء معيها النسب نعم الآن النسب إلى محذوف العين يعني إذا عينه محذوف عين الكلمة وسط الكلمة كيف ننسو بيليه قال وإذا نسب إلى محذوف العين وهو قليل في كلامهم فإن صحت لامه ولم يكن مضعفا لم يجب برد المحذوف كسه ومذ مسمم بهما فتقول منهما سهي ومذي لا ستهي ومنذ وإن كان مضاعفا كربى بحج الباء الأولى مخفف, مخفف رب إذا سمي به فإنه يجبر برد المحذوف فيقال ربي ومثل المضاعف في وجوب الرد معتل اللام كالمري اسم فاعل أرى وكيرى مضارع رأى مسمى بهما فتقول فيهما المرئي واليرئي بفتح الياء وسكون بفتح الياء والسكون أو فتح الراء على الخلاف بين سيبويه والأخفش من إبقاء حركة فاء كلمة بعد الرد أو عدم إبقائها إذا, إذا عنا كلمة محذوفة العين وسط الكلمة محذوف, وسط الكلمة محذوف كيف ننسب إليه قال وإذا نسب إلى محذوف العين قال وهو قليل في كلامه لاحظ هذه الملاحظة لا أعطى تخط وهذا قليل في كلامه يعني العرب قلما يستخدمون مثل هذه الكلمات المحذوفة العين وينسبون إليه فإن صع... ننظر الآن هل لا بالكلمة العين محذوفه الحرف الأخير حرف صحيح أم حرف إلا وغير متعاف قال لم يجبر برد المحووف لا يعاد محووف لا سه ومز الآن سه أصله سته وهو في معنى يعني الاست هذا هو المقصود وبمعنى يعني أصوته ومز قصها منذ، ففي عنا الحرف من الوسط محذوف سهاء تاء محوَّفة، ونساء، الله يسجِّل ذلك، ومض منذ إنه محوَّفة، العين محوَّفة، والحرف الأخير حرف صحيح، فنقول سهِي ومضِي، ونفعنا حرف ضعف هنا أيضاً، فهنا لا يرد المحذوف لا يرد المحذوف الحرف، عين الكلم محوَّف نعم. لكن لا بالكلمه حرف صحيح وما في حرف مكرر يعني بالكلمه ما في مضاعف فلا نرد الحرف المحذوف ننسب على ظاهر لفظ سهي مذ موز مذي موز موز طيب إذا كان عنا مضاعف ربا أصلها ربا ربا يعني ربا ده ربا ربي ربي ربي ربي ربي ربي نرد الحرف ربي ربي بالباء ربي وباء فقط راء وباء فقط ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي قال هنا ربي منهما ربي ومذي ربي كان ربي ربي ربا ربي ربي الباء مخفف مخفف يعني أنا لدينا باءان في الحرف مضاعف. بحالتهم إذا سمي بي إذا سمي شخص يعني بهذا الاسم فإنه يجبر برد المحذوف فتقول ربي فتقول ربي. طيب. ومثل المضاعف في وجوب الرد يعني إذا كان معتل اللام إذا معطل اللام فيجب أيضا رد المحذوف نحن لخصنا إذا كان لام يعني العين غير موجودة محدودة. واللام حرف صحيح مثل مز وسه فلا يرد الحرف المحوط طيب إذا اللام لام الكلمة حرف علة لحظ دائما وإذا في حرف علة في رد إذا رد الحرف المحووف ومثل المضاعف في وجوب الرد يعني أصبح لدينا الرد يكون في خالتين إذا في عن حرف مضاعف أو أن الحرف الثالث اللي هو لام الكلمة كان حرفا معتلة كان حرف علة كان حرف علة فتقول مري اسم فاعل من أرى أرى مري ك من فاعل من أرى و, و... ك يرى مضارع أراء مسمى به سميت واحد يرى صح سميت اسم علم يرى مسمى بهما فتقول فيما المرئي نسبت إلى مري آخر حرف علة عظم هو من راء اصلا من من أرى هو من أرى فاآخر ال ال ال ال خرف علة حاطه فقلت المر أي فالآن رديت أنت الحرف المحذوف ال يرى ير أي ير أي بفتح الياء وسكون أو فتح الراء يعني يرئي ويرئي فيلاهما صحيح يرئي ويرئي خلا بين السبوي والأخفش منهم من يبكي حريت فالكلمة بعد الرد أو عدم إبقائها إذن الآن انتهى من ال... النسب المحذوف العين ولاحظ ال... هل الحرف الثالث حرف صحيح إذا على ظاهر الكلمة لا نرد شيئا الحرف علا أو مضعف نرد الحرف المحذوف نرد الحرف المحذوف ثم يقوم بإضافة أو بإلصاق النسب المكسور ما قبلها طيب إذا لدينا كلمة بأصل وضعه من حرفين فقط ما في خرف مهزوف، لكن بأصل الوضع تفضه العرب بأصل الوضع هي على خرفين يعني ثنائية النسب إلى الثنائي وضعا تفضل مثل لو كي سميت واحد لو سميت واحد كي سميت واحد لا سبحان الله يعني شوف الافتراضات اللغوية ماذا تقول كيف تنسب إلى لو فلان اسمه لو كيف تنسب إليه تفضل ألا وإذا نسبت إلى الثنائي وضعا ضاعفت ثانيه إن كان معتلا فتقول في لو وكي مسمى بهما لو وكي بالتشديد وتقول في لا على من لا بالمد وفي النسب إليها لوي وكيوي ولاي أو لاوي كما تقول في النسب إلى الدو وهو الفلات والحي والكياء دوي وحيوي وكسائي وكساوي وأنت في الصحيح بالخيار نحو كم فتقول كمي بالتخفيف أو كمي بالتضعيف نعم إذن الآن إذا كان نريد ننسب إلى كلمة هي في الأصل يعني موضوع على خرفين وسميت شخص المسمى بهما سميت شيء في لو أو كي أو لا أو الدو أو الحي إلى خير أو الكساء كل هذه اللي هو الدو حي لحظه الآن صار لو هذا المثال هنا في لوح لو تقول لوي لو لأن الحرف الآن لو الحرف الثاني حرف علّه الواو فماذا تشدد تشدد هذه الواو لو وكي والياء حرف علّه أيضا فتشدد الواو وتشدد يع تقول لوي لو وكوي او كيوي ماذا قال هو لوي وكيوي يعني لو شددت الواو لو فأنت ضعفت ثم أضفت يا النسب لوي لو كي أتركت اليا ثم أضفت بعدين كيوي كي لا أصلا تقول لا فتقول لاي أو لاوي أو لاوي اولوي ففي اكثر من وجه كما تقول في كلمه الدو الدوي ويدوي طبق على يعني فلاء الارض الفلاء نعم الصحراء وما الى ذلك حي حي دو وتقول حيوي حي حيوي طيب هو الاقحم الان كساء كساء ليس يعني موضوع على حرفين واعطاك يعني اعطاك مثال كما تقول في النسب إلى الدو وهو الفلاء لأن الدو أصلا من أكثر من حرفين الدو أكثر من حرفين يعني الواو مشدد أصلا فهو عم كما تقول يعني تمثيل هذا تمثيل يقنعك بطريقة النسب إلى لو وكي ولا كما تنسب إلى هذه الكلمات تنسب إلى لو وكي ولا هذا ما يقصده الشيخ لأن هنا الدو والحي والكساء ليست من باب النسب إلى ثنائي وضع، ليست من باب النسب إنما هي تمثيل لطريقة النسب إلى الـ الـ إلى ثنائي وضع. تقول لو لوي لو مثلما تقول دو دوي، تلاحظون كي بتقول كي وي مثلما تقول حي حيوي، تلاحظون حيوي، وكما تقول كساوي وكسائي لائي ولاوي إذا هذا تمثيل لطريقة النسب وليس من باب النسب إلا الثنائي نعم بقية لدينا أيضا ملحوظة وهي النسب إلى ما يدل على جماعة يعني اسم جمع اسم جنس جمعي أحيان مسمي جماعة باسم الأنصار الأنمار المدائن تدل على الجمعة لكن المقصود فيها علم على مجموعة فتكون كأن مفرد. كيف ننسب إلى ما, يدل على جماعة؟ إلى ما يدل على جماعة تفضل قال وينسب إلى الكلمة الدلة على جماعة على لفظها إن كانت اسم جمع كقومي ورهطي في قوم وره أو اسم جنس كشجري في شجر أو جمع تكسير لا واحد له كأبابيلي في أبابين أو علما كبستاني كبساتيني نسبة إلى البساتين علم على قرية من ضواحي مصر أو جاري مجرى العلم كأنصاري أو يتغير المعنى إذا نسب لمفراده كأعربي. نسبي لأن ينسب الكلمة الدالة على جماعة على لفظها إذا علمها هي عليهم اللفظ على لفظ دون تغيير. لكن ينسب لفظ تدل على جماعة لكن لفظها يعني صح تدل على يعني. بمعنى ان لفظ قد يدل على جماعة لكن هو لفظ وظفرد ويقول إن كانت اسم جمع اسم الجمع كما تعلمون الذي لا مفرد له يدل على جمع لكن لا مفرد له من لفظه قوم قومي على نفسها رهط رهطي مثلا نسوة نسوة تقول نسوي نسوة نسوي يعني مفردها من غير لفظه تقول إبرأة فمفردها بالغير يفسف هذا اسم جمع هذا اسم جمع نفر مثلا نفر نفاريج فعلى على وجهه على ما هي عليه على لفظه أو اسم جنس اسم جنس جمعي هذا اسم جنس جمعي كشجر الاسم الجنس الجمعي الذي تميز بينه وبين مفرده إما بالياء اللي هي النسر أو بالتاء تمر تمرة شجر شجرة فشجر الاسم الجنس الجمعي شجار تقول شجاري تمر تمري عرب عربي روم رومي فارس فارسي وهكذا او جمع تكسير لا واحده له هذا خلاف يعني أطيرا ابابيل يعني منهم من قال لها مفرد اببيل ومنهم من قال أنه لا مفرد له في هذا الجمع فالذي قال أنه لا مفرد له أبابيل نسب على لفظ أبابيلي يعني الأصل في الجمع أن ينسب إلى مفرد كما مرمنا سابقا لكن إذا لا مفرد له فينسب على لفظه أو كان بساتين سميت واحد بساتين اسم بس شخص سميته بساتين سميته حمادين سميته محمدين مثل ما في يعني بعض الإخوة يسمونها ببعض هذه الأسماء فبس سميت واحد بساتين نسبة إلى البساتين تقول بساتيني تقول بساتيني وليس بالمقصود هو عدد بساتين إنما شخص اسمه بساتين تنسبه على لفظه علم على قرية علم على قرية من ضواحي مصر علم على قرية علم على شخص علمهم هي علم أو جاريا مجرى العلم يعني الجمع هذا جرى مجرى العلم مثل أنصار نقول ماذا ننصر بكلمة أنصار أنصاري أنصار أنصاري مثلا أنمار تقول أنماري مدائن اسم مدينة مدائن مدائن, مدائن صالح تقول مدائني قبيل الكلاب مثلا تقول كلابي وهكذا نعم الأمر الأخير أو يتغير معنى إذا نسب لمفرده العراب هو المشكلة في كلمة العراب في خلاف هل لها مفرد ولا ليس لها مفرد لأن العراب هو نسبة إلى عراب هي نسبة إلى من منه من قال بعض الكتب وجدت بأن عراب مفردها عرابي وهو هذا النسب يعني مثل جعلوه مثل عرب وعربي وروم ورومي فجعلهم اسم جنس جمعي وعراب ليس جنس لا لا الجنس وعرب جنس هو عرب ففيها خلاف من قال بأنه يعني إذا نسبنا إلى مفرده يتغير معناه قالوا ننسب إليه أعرابي فكلمة أعرابي نسبة إلى كلمة أعراب هذا هو الراجح والله أعلم لا لدينا بعض الملاحظات المتعلقة أيضا بمبحث النسب وهي ملاحظات مهمة يجب أن نتنبه إليها تفضل يا أستاذ خالد برك الله فيك إزاك الله خير ويأكل. قال قد يستغنى عن ياء النسب غالبا بصوغ فاعل مقصود به صاحب كذا كطاعم وكاس ولابن وتامر ومنه قول الحطيئه يهجو الزبرقان بن بدر دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فانك انت الطاعم الكاس اي ذو طعام وكسوه وقوله وغررت وقوله وغررتني وزعمت انك لابن في الصيف تامر أي ذو لبن وتمر بصمت... لأن لدينا أحيانا النسب بدون النسب يعني تجد كلمات فيها معنى النسب لكن لا توجد فيها يا النسب المشدد المكسور ما قبلها فتأتي مثلا مثل على وزن ألك فاعل مقصودا به صاحب كذا عندما تقول مثلا فلان طاعم يعني صاحب النطر كاس لابن صاحب لبن تامر صاحب تمر لحظتم في بيت الحطيئة على المكارم لا ترحل بغيتها في يعني هجاء زبرقان ابن بدر وهذا البيت مشهور ويعني فيه يعني أكثر من توجيه فقد وقعد فإنك أنت الطاعم الكاس قال الطاعم الكاسب ويضع اسم مفعول يعني المطاع المكسي لعثم هذا الراجح فيه لأن الشيخ أتاهم به على أن الطعام هنا نسب نسبه أي زو طعام وكسوه وقعد فإنك انت الطاعم أي زو طعام وكل يعني بحاجة لطعام وكسوة ففيه في الهجاء ما فيه فإذا انت الطاعم الكاسي لك فيها توجيهات إما أن تكون الطاعم الكاسي اسم فاعل بمعنى اسم المفعول المطعم المكسو، وإما أن تكون على سبيل النسب ذو كسوة أو ذو طعام يعني أنت بحاجة إلى طعام وكسوة فإذا هنا على وزن فاعل وهذا كثير يعني لابن وتامر وطاعم ولحظ لابن تامر أيضا أتت فيه البيت أسهل أو بصوغ فعال يعني فاعل وعنه ممكن يكون فعال تفضل قال أو, أو بصوغ فعال بفتح الفاء وتشديد العين مقصودا به الفرح كنجار وعطار وبزار أي محترف بالنجارة والعطارة والبزارة, والأ... والبزارة. كما تعلمون فعال عفل. فعال من صيغ المبالغة فعال من سيغ المبالغة فتدل على الكفرة فلكثرة الاعمال التي يقوم بها مثل صاحب الزجاج تكون زجاج ينسبوا إلى زجاج زجاج يعني في علاقه بين الكثره وبين هذا النسب إذا قالوا فعال هنا بمقصود به الحرف نجار يعني كثير العمل في النجاره شغلت كلها في النجاره عطار كثير يعني عماله فيما يتعلق بالعطاره بزاز تبعتهم اي محترف بالنجارة والعطاره والبزازك تقول ثواب تقول عواج يعمل بالعاج عواج تقول عواج صراف نستخدم كلمة صراف يعمل الصراف قزاز زجاج بناء يعمل بالبناء بقال نستخدم كلمة بقال بقال خياط يعمل بالخياطة حداد يعمل بال وهذا كثير جدا فهذا من باب النسب ايضا او بيصغ فعل تفضل أو بصوغ فعل بفتح فكسر كطعم ولبن أي صاحب طعام ومنه قوله لست بليلي ولكني نهر لا أدرج الليل ولكن أبتكر نعم أيضا ممكن يجي النسب على وزن فعل يعني بفتح الفاء وكسر العين كطعم ولبن يعني صاحب طعام وصاحب لبن ومنه قوله لست بليلي بليلي ولكني نهر لا أدرج الليلة ولكن أبتكر بليلي وتصاغ أيضا نادرا على وزن وتصاغ نادرا على وزن مفعال كمعطار أي ذي عطر ومفعيل كفرس محضير أي ذي حبر فضم بضم من فسكون وهو الجري إذا هذا كله أيضا على سبيل النسب بدون يحظو كلها فيها معاني المبالغة يعني إذا خلنا شفنا فعال ولا خلنا فعل ولا خلنا بفعال ولحظنا مشعيل كلها فيها معنى المبالغة فيها معنى الزيادة لذلك أتت لكثرتها لكثرة تداول هذا الأمر وتعاطيه ومزاولته نسبا إليه, إليه وكذلك فاعل لاب وكاس وتابر وما إلى ذلك لدينا بعض الشواذ في النسب ومر معنا يعني مر معنا كثير من هذا الشواذ أثناء دراستنا لبحث النسب الآن يعرض الشيخ يعني يعطينا بعض الشواء في هذه الجزء تفضل وقال وما خرج عما تقدم في النسب فشاذ كقولهم رقباني وشعراني وفوقاني وتحتاني بزيادة الألف والنون لعظيم الرقبه والشعر ولفوق وتحت ومروزي في مر بزيادة الزاي وأموي بفتح الهمزة في أمية بضمها ودهري بالضم للشيخ الكبير في الدهر بالفتح وبدوي بحذف الألف في البادية وجو وحروري بحدك الألف والهمزة في جلولاء قرية بفارس وحروراء قرية بالكوفة. نعم يعني هذا ما خرج عن عن قواعد النسب الأساسية قال زار سماه شواذ النسب مثل رقباني أخذوا قال رقباني وشعرى وشعراني وفوقاني وتحت زاد الألف والنون كلها. قد نقول رقبي وشعري وفوقي وتحتي تحقيقا زاد الألف والنون فهذا من باب الشواذ يعني رقضاني يعظيم الرقبه لذلك هنا يعني النسب يعني لحقت بعض اعضاء الجسد يقول بعض الصرف بعض الصرفيين ان هنا لحقت بعض اعضاء جزء من الجسد جزء من النسب جزء من الجسد مثل رقباني وشعري يعني الشعر والرقبة تقول رؤاسي, رؤاسي للرأس شفاهي لعظيم الشفا رؤاسي لعظيم الرأس تقول فخاذي لعظيم الفخز لعظيم الفخز وكلها لاحظوا على وزن تقريبا فعال رؤاس وشفاه وفخاذ وما إلى ذلك أيضا يعني النسب إلى أمية أموي لكن قالوا أدا أموي وهذا من الشواز نسب إلى دهر يا دهري دهر دهري نسب على سبيل, سبيل, سبيل الشواذ دهري وهذه الكلمة فيها يعني آراء في توجيه معناها هنا جاءت بها الش الشيخ يقول انسان دهري رجل دهري ورئة دهري مثلا دهري يعني كبير سن يعني كانوا عاش الدهر فقالوا دهري بالضم للشيخ الكبير في الدهر يعني بدل يقول دهري قال دهري بدوي بحذف الالف من الباديه حذفوا الألف من البادية بدل ما يقول بادي قالوا با بدوي بدوي وجلوا جلولي وخروري ايضا بحذف الالف ولم في جلولا وخرورا نعم احيانا يعني يحكي مثلا بتقول احياني فحكم نقول أحادي أيضا أحاد أحادي ونقول ثنائي ونقول عشاري أيضا أيضا هناك فائدة يعني عندما تقول كنت كنت دائما الأصحاب الأعمار الكبيرة يعني دائما يعود إلى ماضيه ويستعيد من ماضيه يعني ما يقوي فيه همته على المدى. والكنت وكنت وكنت وكنت وكنت. وهذا تجدونه يعني تجدونه كثيراً. كيف ننسب إلى كنت؟ قال بعضهم منقول كنتي يعني على اللفظ. وقال بعضهم كوني يعني قال بعض يعني بنحذف التاء ونحذف على كنتي بدون التاء. وبعضهم قال لا تبقى تاء كنتي وكوني. هذا يعني فائده أيضا يمكن أن يعني تضاف إلى مبحث النسب يكون بذلك بفضل الله سبحانه وتعالى قد انتهينا من مبحث النسب وسننتقل إن شاء الله تعالى إلى أحكام تعم الاسم والفعل فيما يتعلق بحروف الزيادة ومواضعها وأدلتها هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم